الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريةه ذاهبة باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر وهي ثلاثة أشياء كان واخواتها وإن واخواتها وظننت واخواتها فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتأ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك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 نحن قولك ضربني وضربنا وضربك, وضربك وضربكما وضربكم وضربكم وضربهم وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل اثنى عشر وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكم وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن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 واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكره ولا يكون إلا بعد تمام الكلام باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية وحروف الاستثناء ثمانية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 نحو لا في الدار رجل ولم رأة وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا رأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولم رأة باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف